لئن ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين اولم تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده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 ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه ترقلون وما انتم مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَاءِ إِنْ أُولَئِكَ يَائِسُوا مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ فهك لهم عذاب أليم